براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجد الله وأن الله مخط الكافرين وأدام من الله إِنَّ النَّاسَ يَلْحَقُ الْحَقُّ أَكْبَرُ أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَذِيرُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُغْذِرْ فَهُوَ قَيٌّ لَكُمْ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا فاعلموا أنكم غير معجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عادتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَكِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُتَّثِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استدارك فأدره حتى يسمع كلام الله ثم أبلقه مأمنة ذلك بأن قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمانة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين عاندتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وين يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا عذاب يغضون بأبوابهم وتأذى قلوبهم وتأذى قلوبهم وأكثرهم ساطقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فقد عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يأملون لا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاطلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاطلون قوما نكثوا أيمانهم وهمون وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَقُلْ بَغَاؤُكُمْ أَوْ لَمَّا رَأَيْتُمْ أَتَقْتُلُونَهُمْ فَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَوُا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ ويشفق دور قوم مؤمنين ويذهب ضيض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حكبتم أن تتركوا على ما ولم لا يعلم الله الذين جادو منكم ولم يتكفلوا ولم يتكفلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وريجا والله خبير. لا كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكبر أولئك حذبت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن يَحْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى وأقام الصلاة الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَلَن يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ رَعَا ان يكونوا من المهتدين اجعلهم سقاره الحلال وعمارة المسجد الحرام كما امن كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يتبعون غير الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهادروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند وشاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم رفهم مِنْ منه ورقوان وجنات وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ فِيهَا دَائِمُونَ مُقِيمٌ قَالِبِينَ فِينَا أَزَلًا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ, لا تتخذوا آباءكم اين استحبوا الكفر على الإيمان اين استحب الكفر على الايمان ومن يتعلم منكم فاولئك هم الظالمون. قل ان كان اباءكم وابناكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأنوار لقتالتموها وتجار وتجار وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها, ومساكن ترضونها حب الى اليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله كثرت حتى ياتي الله بامر فترض حتى ياتي الله بامر فترض حتى يَنْهَوْنَكَ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُفْسِدِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَعَارِكٍ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شنيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ الْكَافِرِينَ ثم يتوظّه منهم بعد ذلك على رجّاش، والله أكبر الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجّت إنما المشركون نجّت سَيَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامٍ هَذَا وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْنَهُ فَسَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ فَسَتَغْنِيكمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ فَأَكْثَرُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَدَاعِي لِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَذِّرُونَ وَلَا يُحَذِّرُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ فِي الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا الحق للنبي نؤت الكتاب حتى يحق الجزية حتى يحق الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأسواههم يظاهبون قول الذين كفروا من قبل وآتنهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أهل وهم أرضان من أرضان من دون الله والمسيح ابن مريم وما أنير إلا أن يعبدوا إلى يقولون يريدون أن يقفروا نور الله باسواهم وياذ الله وياذ الله وياذ الله إلا أن يتم نور الله ولو كله الكافرون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 ان كثيرا من الاحباب والظربان لا ياكلون مما نأكل وننافذ الذاقي ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب الأليم يوم يحمر عليها في نار جهنم نار فتوكوا فتوكوا بها جبانهم وجنوبهم وضورهم هذا ما كنتم لأفسقون فذوقوا ما كنتم تكندون إن عدة الشمور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تضمنوا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحزمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم وَاللَّهُ هُوَ نَاهِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا عَلَكُمْ مَا عَلَكُمْ مَا نَكُم إِلَّا قِينًا نَكُذُّ فِي تَغْيِيرِ اللَّهِ الثَّاقِبْتُمْ إِلَى الأرض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 ويستبدل قوما غيركم ولا تقروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني تاني اثنين تاني اثنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنذر الله سكينته عليه وأيده بجنود, وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كبروا السبل و كلمة الله هي العليا و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يغفر خطايا وَجَاءَ هَدُوهُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَرْقُضَتْكُمْ فِي سَفِيهِ لَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ كُرْأَنٍ تُمْتَعُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشطة وتيحلفون بالله وَذَئِن يَأْتِنَا فُونَا بِاللَّهِ وَإِذْ اسْتَطْعَمْنَا فَأَطْعَمَنَا خَرْجَنَا مَعَكُمْ يُذْنِكُونَ أَنْقُصَهُمْ وَاللَّهُ رَؤْدٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عنك لهم حتى يتبين, لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم وتعلم الكاذبين ارْصَادُوا مُعَيَّنَ كَإِمَامٍ كَرَمٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَسَأَلَ مِنَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ ذَلِفِينَ يُنذِرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّهُ يُجَاهِدُ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ إنا ما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتعبت قلوبهم وارتعبت قلوبهم فهم في غيبهم يترصدون ولا وراءهم جل عبدهم عدته ولكن ولكن كي هضواهم بعاتهم فثبتهم وقيلوا عدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفكنة وفيكم وفيكم دم ما غَغُمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِظَوَاهِرِ لَقَدْ ادْرَكُوا الْفِتْنَةَ كَثِيرًا وَقَدْ وَقَعُوا وَقَدْ كُنَّا نَكُنْ وَقَلَّ ألا خير فينا سبب وإن جهنم من طريق إن تطبك حسنة تزقون وإن تطبك مصيبة يقول يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويترى لهم ومتفحون قل لا يطيبنا إلا ما الله أنا ومولى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ألا هو مهدانا هو مهدانا وعلى الله بل يزوى وَلَئِنْ نُصِرْتَ لَيَزِيدَنَّكَ رَبِّي مَالًا وَبَنِينَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاكَ عَذَابًا لَّأَخْتَرْنَا لَكَ فِي الْأَرْضِ إنا لهم متربقون قل أنبقوا طوحا أكبرها لن يتقطن منكم لن يتقطن منكم إنكم كنتم قونا sẽ khi phụ em nó mơ nơi yêu đã và وَمَا مِنَ عَمَلٍ إِلَّا نَحْنُ لَهُ مُقَدِّرُونَ فَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِلَّا أَنَّ مَنْ نَفَقَ فِي وَلَا يَسْؤُ نَصْلَاتُ إِلَّا وَهُوَ سَائِلٌ وَلَئِنْ أَنْفَقُونَ إِنَّهُ وَمُنْكَسِرُونَ فَلَا تُؤْثِرُوا لَا غُريهِ إِلَّا اللَّهُ لِعَذَابٍ مُنقَطِعٍ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَرْكُضُوا وَامْرُكُوا كَثِيرُونَ وَيَخْلُقُونَ بِغَيْرِ بِاللَّهِ أَمْلًا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 فإن أعطوا منها يردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يفققون ولو أنهم رضوا ما أجابه الله ورسوله وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَأَنْجَاهُ مِنَ فضله إننا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ وَمَا يَعْقِلُونَ وَالْغَاوِينَ نَضَلَّ عَنْهَا وَالْمُؤْمِنَةُ فَتَقَلُّبُهُمْ وَلَوْ أَمْلَكَتْ قُلُوبُهُمْ وَفِي الذِّقَابِ وَالْغَاوِي فِي, التبير في, التبير في التبير شريطة من الضارة والله عظيم حكيم ومنهم الذين يحبون النبي ويقولونه وقضون قل قضل خير لكم قل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن ما جذب آمنوا منكم وما جذب آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب لهم عذاب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَنُطْمِسُ فَأَنَّى لَنَا أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ رَبِّنَا يَلا بُنُونَ نَكِفُونَ عَن تَهَزْرِ وَمَا هِيَ بِسُورَةٍ تُنَذِّرُ بِما فِي قُلُوبِهِم قُلِ ٱتَّهْدِئُوا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَا إِنَّمَا كُنَّا العالم قل أبي الله قل أبي الله وَيَكُنْ لَكَ سَهْلُهُ لاَ أَعْتَذِرُ قَدْ كَفْتُم إن إِنَّ مَا لَكُمْ إِنْ أُفْعَنُ الضَّائِبَ يُمْتَرُعُذَبْ نُعذَبُ قَارِفَةً بِأَنَّكُمْ نُعذَبُ المترمين المنافقون <تصفيق> ودون <تصفيق> راقبات يَعْمَهُونَ فِي الْمُنْكِتِ وَيَرْمُونَ عَلَى الْمَحْرُوفِ وَيَقُولُونَ أَئِذَا جِئْنَا نَحْنُ وَأَشْيَاؤُنَا الْأَرْضَ هَائِلَةٌ لَّتُغْلَبَ فِي بِلَادِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ غَفِيرٌ وَعَذَّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ نَوَاصِرِ دِينِكَ فِيهَا يَأْخِذُهُمْ في وَأَنَا أَعْلَمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ كُنْتُمْ كَانَ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ وأكثر وَم وَ لا ت فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذي من قبلكم بخلاقهم وققتم كالذين خرابوا أولئك حرقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهؤلئك هم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبُوٌّ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ وَأَوْمِي قَرَامِي لَوَأْخَا بِي بَدِيَاً وَالرُّحْتَ فِيكَ أَتَتْهُمُ الْهُمُومُ بِذَنِيَآتَ فَمَا كان اللَّهُ يُرضِي مَنْ وَلَا كِنْ كَأَنْ تُتْبِعُ بَغْيًا أُمِّيَا بَعْد يَمُرُونَ بِالْمَحْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَدْعُونَ إِلَى الصَّلَاةِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الصلاة اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ ولا يكتسأ الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين أنهم يأتون لَنَا فِي الْجَنَّةِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نُزُلًا مِنَ الْحَرِيرِ وَالسَّنَا وَمَزَاجًا مِنْ نَدِيٍّ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهِيَانِ جَادِكُم أَنذَرُ الذُعْفِ يَا الْيَوْمَ لِمَنْ جَاهَدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَظَلَمُوا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نَارٌ يحرفون بالله ما قالوا ونخذ طالوا ونخذ طالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا لَمْ لم يلالوا وما نقموا إلا أن أخناكم الله ورسوله من فَإِنْ يَكُونُوا يَعْقِلُونَ يَكُونُوا خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلَكَمَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الحظ مِّن نَّاصِرِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَلَا يَخَافُونَ إِلَّا اللَّهَ لا نصدقن، لا نصدقن، ونكون من الصادقين، فلما أتى لنا فلما من وتولن وتولن وهم سَأَحْصَلْنَا النِّفَاصَنَّ فِي قُلُوبِنَا لَأَيَّامٍ الْقُرُونَ إِلَى أَيَّامٍ الْقُرُونَ بِمَا أَخْلَفُوا مَا وَعَدُوهُم بِمَا كَانُوا بِمَا أَلَمْ الله يعلم وأن الله ان الله لا يعلم في الظلمات ولا الله مع الذين يقاتلون بنى يعد الله يحكم سبحانه ونهجوا وان الله فَامِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ مُفْكِرٌ فَاخْتَلَفَ الرَّآيُ وَلَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْهُمْ إِيْمَانًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ كُفْرًا وَالَّذِينَ لَا يَجْهَدُونَ إِلَّا هَذَهُ فَيَكْفَرُونَ مِنْهُمْ اغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مروا ان تستغفر لهم سبعين مروا فلن يغفر الله لهم فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يتبع الضرم الفاتحين فلح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وتجبو أن يجاهدوا بأموابهم وأن ذِي النُّونِ وَقَالَ <سؤال> نَادُوا رَبَّكُمْ يَكُفُّ فِي النَّوْءِ قُلْ نَاؤُ مَا مَا لو كانوا يفنون فلأ أكون لهم من يبكوا كثيراً جداناً بما كانوا يكسبون فيوجدت ورط إلى طائفة منهم فاستأذنوا فكانوا كالخور يبكون لن تخرجوا معنا أبدا ولن تقاتلوا معنا عبدوا إنكم مضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الظالفين ولا تقضل على أهد منهم لا تقم على قدر ولا تقم على قدر ولا تقم على قدر انكم كفرتم بالله ورسوله وغا ومنفثقون ولا ترتد كامرهم وا أن يعذبهم بنا في الدنيا وتذنب أنفسهم وتذنب أنفسهم وهم كافرون وإذا أنذرت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا ما رسوله استأذن مِنْهُمْ وَقَالُوا منهم وقالوا زغنا لكم مع الطائدين وقوا بأن يكونوا مع الخوارف وقب لكن القصور والذين آمنوا وهم جاهدوا بأموالهم وأموالهم وراء جاهدوا بأموالهم وأموالهم وهناك لهم القيران وهناك لهم النطيحون أعر جَعَلَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَمُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعْبِرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ يُرْدَنَ لَنْمٍ لِيُرْدَنَ الَّذِينَ كَتَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَلَّمُوا الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون الحرور لله ورسول ما على المحقين من سبيل والله من رفوه رحيم ودعنا الذين إذا أتوك لتحمي لهم قلت, لابد قلت لابد أمير قرر عنده تولده تولده وأعيلهم تحيط به السماح أن أرد ما يقول إننا سبيل على الذين يجازرون وهم أغبياء. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ قُلْ لَا يَهْدِي الْكِتَابَ إِلَّا مَنْ أَرَادَ بِهِ هُدًى قُلْ إِنَّمَا تردون إلى عالم الضوء والشهادة فينبعكم بما كنتم تأهلون سيحرفون بالله لكم إذا انطلبتم من لئة من فأأرض عنهم إن لم يردوا وما أضل جهنم جذاباً بما كانوا يحيثون لكم لترضى عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتفين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأكدر أن وَاذِ ذَرُوا اَغْلَى يَعْنُو حُدُودَ اَمَانٍ عِنْدَ اللهِ وَعَلَى رَسُولِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الاَغْرَاضِ مَنْ يَنْتَقِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْوَراً وَلَا تَرْدُفُ بِالذَّوَائِبِ اَذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا من وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ كلهم سيجئون الله في رحمته، سيجئون الله في رحمته. إن الله غفور رحيم. والتابعون الذين من ذمهم الذين وهم مطاعون والذين كَفَرُوا بِالشَّرَابِ وَضَلَّوْا الله عنهم وَعَنَّا الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ ذلك الفوض العظيم ومن من حنكم من, من الأعراض ومن أهل المبينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعرف بهم مرتين ثم نرتوب إلى عذاب العظيم وآخرون اعترفوا بظلوبه خلقوا عملا صالحا وآخرت قالوا عمله خلون عمل وآخر صابحوا واقرا سيلا واقرا سيلا يكتب عليهم إن الله رحيم كُلُّ مَنْ عَالِهِمْ خَطَفًا تُقَرْحُهُ وَتُذْدَكِينُ بِهَا وَطَيِّعَ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ نَفْسًا فَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ ويا يعقوب اوذع عينيه ذاهب ويقصد نران وان الله هو الجواد الرحيم وان الله هو الجواد الرحيم وقدر انه الله معاملكم ورسوله المؤمنون وذت رضون إلى عائل الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون وآخرون ممجرون لأذر الله ممجرون لأذر الله يَا يَا ادْخُلُوا مِثْلَ جَنَّتٍ إِقْرَارُهُ وَكُثْرُهُ وَتَسِيقٌ دَخَلْنَ بِجَنَّتٍ وَهِيَ صَادَةٌ وَيَصْعَدُ لِمَنْ حَافَظَ اللَّهَ رَسُولًا مِنْهُمْ طَابَتْ وَنُخْرِجُ مِنَ الْأَرْضِ لَا والله يشهر إنهم لكابرون لا تكون فيه أبدا تبسجد أستثى على تقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتقذروا والله حفظ المطهرين أفمن أعرف دنيانا ولا تقوى من الله والإخوار الخير خير من أثرت على شفاة درب الهار فانهار من في نار جهنم والله لا نهجل قوم الظالمين لا يزال دريانهم الذي بنوا في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع Allah aleyhissalatullahü ve sellem. ve مَا في سبيل الله فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا يَنفَعُهَا إِلَّا نَذَرُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ فَذَٰلِكَ يَجْزِي الظَّالِمِينَ وَذَٰلِكَ هُوَ الْكُرْسِيُّ الطَّوِيلُ أَفَتَأْسَبُونَ عَلَىٰ عَذَابٍ كَانَ مُحْصَرًا فَسَيَكُونُونَ وَاقِعِينَ أَوْ أَفَشَرُونَ الامر بالمعروف و النهي عن الحدود انه هو العاقبون المؤمنين ما كان النبي والرسل لما من اكن توخيل للمشركين وَرَكَانُوا لِيَقْبَلِينَ عَنْكَ بَلْ يَرَهُمْ أَنَّمَا أُوْحَى بُلْجَتِهِ وَمَا رَأَيَتْهُمْ إِذْ رَأَوْا إِذْ رَأَوْا وَلَيْسَ إِلَّا عَنْمُ إِلَّا عَنْمُ وَرِدَةٍ وَعَذَابٍ يَعْلَمُهُمْ فَلَمَّا تَدَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ فَرَأَهُ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَحْوَالٌ حَنِيمٌ وَلَا كَانَ اللَّهُ يُضِلُّ قَوْمًا مُنْعَدِلِهَادِهِمْ أَحَدًا بِالْعِلْمِ فَرِقَ الْمُبَشِّرُونَ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ بكل عَلَى شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحيِي وَيُمِيتُ وَمَا لكم مِنْ دُونِهِ لقد شعب الله عن النبي والمهاجر وعن الله الذي اتبعوا الذين اتبعوا في رئاء العفرة من ذاتنا لا يفكر قلوبه فإن منهم راغبا عليه انه بهم وهو خبئين وعدت سراك الذين حكمتم حد اذا وقع عليهم الاضطهاد حببا وظلما عليه ان منكم وظنوا ان I'm in a war. لَيُنَنَّكُمْ وَأَمْرُهُنَّ مِنْ أَعْرَابِ أَلَّنْ يَثْقَلَنَّ قَوْمُ الرُّسُلِ بِاللَّهِ وَلَا وَرَغْبُو بِأَمْرِ النُّفُسِ عَرِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَصْرِفُونَ عَنْهُ وَلَا نَصْرٌ, ولا نصر, ولا نصر, ولا نصر ولا يبقون في سبيله ولا يبقون من غيره ولا من بقون في سبيله ولا يبقون من غيره من كل كفر وَلَا يَعْنَىٰهُ عَنِ الْعَذَابِ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا وَلَا يَطَطَعُونَ رَابِيًا إِلَّا كُذِبَ لَهُ لِيَجِبِلَهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَكَاءَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَفْطِرُوا كَابًا فَلَوْنَا نَفَرَوا الْكُلِّ لَيَتَّفَرُّ لَيَتَّفَرُّ إِذْ يُولِّدُ قُوَّةً مُّمِنَّ وَيُولِّدُ قُوَّةً مُّمِنَّ إِذَا وَجَعَوْنَ يَا, يا أيها, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا الَّذِينَ يَنُونكُم مِّنَ الْكُفْرِ قَائِلُنَ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم يَهْدُونَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ دَقِيرٌ وَإِلَّا مَا أُنذِرَتْ وَصُومَتْ مِنْهُمْ مَن يَقُولُ مِنْهُمْ نَيْفُونَ أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ بِهِ مَا لَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَلُوا فَزَادَتْهُمْ بِمَا وَهُمْ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَن يَبْتَغِ الْعِزَّةَ فَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ أَنَّهُمْ يُبْتَلَوْنَ فِي كُلِّ عَامٍ يُبْتَلَوْنَ فِي <تصفيق> ثم لا يتوهون ولا هم يتذكرون وإذا ما أُنزلت سورة وضعتهم إلى بعض حجراتهم من أحد ثم وَأَمَّا الْغُرُبًا فَإِنَّهُمْ مُنْصَرِفُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مُبَشِّرٌ لَكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَحְكُمُ بِالْعَدْلِ انعمت بهم كريم على لكم حفيظ على لكم